على طرف السبيل فنقر من البحر نقر أو نقرتين فقال له الخضر أو قال موسى للخضر ما علمي وعلمك يعني عندي علم ما عندك وعندك علم ما عندي فكان من علم الخضر شيء خفي على موسى ما هو؟ أقتلت نفس زكية بغير نفس، لقد جاءت شيئا نكرا. راه يذبح الغلام كما في سنة داود من حديث البفرين كعب. فخفي على موسى هذا العلم. إن أباه و... إن أباه كان مؤمنين. خفي على موسى. فقال عندك علم عندي وعندك وعندي علم عندك. وما علمي وعلمك في علم الله. إلا كما نقر هذا الطائر من هذا البحر هذا علم نبي إلى نبي لا شيء فكيف علمك أنت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فعرف قدر نفسك يا عبد الله وتذلل الوعى إلى عبادة ربك واشتغل بذكره تسبيح قال معاذ بن الجبل ما شيء أنجر العبد من عذاب الله من ذكر الله لازم الذكر ولذلك تجد العبد العاصي لسانه يابس عن الذكر الغافل بالدنيا وكانوا يرون من الكرامات أن اللسان يشتغل دائما بذكر رب الأرض والسماوات لأنه نادر تشوف أحد يستغل ذكره ومما كان قد عرف عنه الاشتغال دوما بذكر الله شيخنا العلامة بن داز. ما تنظر إليه إلا وتجده لا يفتر لسانه من الذكر سبحان الله عبدالله لا تكاد تنظر له نظرة إلا وهو يعمر المجلس بذكر الله وقد قال بن القيم رحمه الله قد تبتلى يعني بمجلس للأقارب يغفلون عن ذكر الله فاجتهد أن تقلب المجلسات بذكر الله تكلم بأي شيء قل أتعلمون انحدثنا عن عظمة واحد من ملائكة الرحمن من شحمة بن العاتق سمية عام فيبدأ المجلس هذا يذكر أيضا شيء من عظمة الله وهذا شيء من عظمة الله إذا قربت المجلس لذكر الله جزاك الله خيرا نصبت الإسلام بشطر كلمة جزاك الله خيرا لكن أحيانا يكون العتات قلوبهم قسات قسات القلوب يستهجرون كلامك يقول هذا مو وقتها أو كذا فماذا يقول ابن القيم فإن لم تستطع أن تقلب ذلك المجلس الذي تلويت به مجلس غفلة فاذكر الله في نفسك يعني دع ودعهم أو نقول قم حتى لا تشاركهم في الغفلة نعم لا يقلو علمهم المكان قال الأمين الشنقيطي صاحب أبواء البيان ما أنزل الرحمن على عباده آية أعظم وعظ من وصفه بأنه عليم. فلو تأملت فقط أنه عليم، أنه عليم، أنه عليم تردد في نفسك لأصبح صديق. ون فيك شبه من باذام أحد رواة الحديث الذي ناق قا... الذي قيل في سيرته من كثرة ما أشغل. وعمره بذكر الله والصلاة وقيام الليل والإصلاح ومراجعة الحديث والدرس لو كان حتفي غدا لم استطعت أن أزيد شيئا أما اليوم لو قيل لو حتف غدا يفعل؟ تجدوا يفعل عبادات ما يفعلها من قبل لأنه في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد أما باذام فكان قد قد أشغل وقته بطاعة الرحمن صباح مساء من ذكر وتسبيح وتهليل وإصلاح ومعاهد للأهل وغير ذلك مما أمر الله به نعم فأشغل وقته فيقول والله يعني أو لو جاءني ملك الموت وعرفت أنه سأتي بعد ساعة ما سطيع زد شيء لم يجد فراغا في حياته طيب فلا يغلو علمه من مكان والذي لا يخلو من علمه عفو مكان سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا غرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قال اقرأ ولا يشغله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام وقليل محمد موفق الدين وقف دام رحمه الله من كتابه جمعة الاعتقاد قوله ولا يغله شأن عن شأنه جل عن الأشباه والعذاب وتنزف عن الصاحبة والأولاب نعم قوله رحمه الله لا يشغل شأن عن شأن وذلك أن لله شؤون سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه كل يوم هو في شأن فله أفعال أفعال الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإيماتة ونحو ذلك فلا يشغله لا إله إلا هو الخلق عن الإيماتة ولا عن الإذلال فهو في لحظة واحدة يعز من يشاء في الأرض ويذل من, من يشاء في اللحظة التي يعز فيها من يشاء ويخلق له رصيد في البنك كبير فجأة من تجارة عظيمة قام بها فهو عز بذلك المال مثلا وآخر قبض عليه كرئيس العراق وأعد وذل في لحظة واحدة. فهذا العمل والفعل منه سبحانه وتعالى في الإعجاز لا يشغله عن الإذلال والإحياء لا يشغله عن الإماتة. فيلد في الأرض مئات الأنفس كل يوم يرد النساء في ساعتنا هذه الآن يلد عدة مناس في الأرض. ويموت عدة ناس الآن ربما أو بعد قليل فالإحياء لا يشغله عن الإمات والإمات لا تشغله عن الأحياء يدبر أمر مخلوقاته بحسن تقدير ودقة متناهية ولا يشغله فعل عن فعل بخلاف المخلوق فإن المخلوق تجده إن إن شغل بشيء إن اشتغل بشيء عسر عليه أن يشتغل بشيء آخر تكلم إنسانه ويصلح بك مكينة وهو مهندس إن كان عنده شيء من الثقافة الدينية والعلم هو يشتغل تكلمه بشيء آخر يقول ما جعل الله في قلبي من قلبين في جوف ف يقول ما أقدر أنا أنا الآن مشتغل بهذا فلا أستطيع أن أدبر أو أفكر في شيء آخر إن المخلوق عاجز أما الله لا إله إلا هو فلا يشغله فعل عن فعل يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل يعز من يشاء ويذل من يشاء ولا يشغله فعل عن فعل وذلك لكمال قدرته فإذا جاءك وصفه في القرآن أنه قدير فذلك معناه أنه كامل القدرة قال الله تعالى أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد كيف يلبس؟ يلبس عليها من خلق الجديد ويقول لني حي الموتى الموتى والخلق الأول أصعب حيث أنه من العدم نعم جل عن الأشباع جل أي عظم شأنه عن الأشباب فلا يشبهه شيء من مخلوقاته ولذلك ابن قدام عجبتني كلمة منه في الرد على إنسان سأله قال التشبيه مستحيل لما يعني مذهب الرافضة الرافضة منهم مشبهة بخلاف الجهمية الجهمية معطلة فهذا المذهب مستحيل لما قال لأن التشبيه لابد أن يكون فيه مشبه ومشبه به فالله لا يشبه شيء قال عن نفسه ليس كمثله شيء فلا يمكن أن تضع في ذهنك شيء يشبهه حتى به تلحقه فكلما تصورته عن الله في كنهته أو كنهة ذاته أو صفاته فالله بخلافه مباشرة ليس كمثلي شيء من أجل ذلك قال ابن عباس تفكروا في آلاء الله أي نعمه ولا تفكروا في ذاته فابتدعوا بدعة عقلية وصارت في الأسف تفكر في ذات الله إننا إذا قلنا أن الله سميع يلزم أنه يشبه سمعنا فقالوا ليس بسميع جميع فلو أنهم أخذوا بظاهر الآي كما فعل الصحابة واجروا الأمر على الظاهر وقالوا له سمع لكن لا يشبه سمعنا تماثل الأسماء لا يعني التشاب والمسميات لنجوا لكنهم أعملوا عقولهم فهلكوا فعطلوا قال ابن تيمية فهم وقعوا أولا في التشبيه ثم صاروا للتعطيل طيب قال الأشباه تنزه عن الأشباه فلا يشبه شيء من أخلاقاته والإمداد أيضا جبع ند كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري عن من عن ابن مسعود أنه قال أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله أو قال أكبر قال أن تجعل لله ندا وخلقا يعني شبيها تدعوه نعم والله ليس كمثل شيء والسميع البصير قال تنزه عن الصاحبة الصاحبة ليس المقصود بها هنا الصديقة العشيقة قال الله تعالى ولا متخذات أخدام ليس المقصود ذلك وإنما المقصود بالصاحبة الزوجة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته فاللغة يسمون الصاحبة الزوجة لأنها تصاحب الإنسان ولذلك من قلة العقل أن يتزوج الرجل الإمرأة فاسق من نقص عقله ودينه والنبي يقول فظفر ذات الدين لما؟ لأنها ستصاحب معظم الوقت قال النبي كما في صحيح البخاري الشؤم في ثلاثة في المرأة والدار والفرس تأتي مرأة شؤم عليك تنتقل سوء خلقها إليك ومحبتها للدنيا ويقبالها عليها ينتقل شؤمه إليك فمن رحمة الله يخلصك منها سبحانه كما خلص إبراهيم كما خلص سبحانه من عناية العبد إسماعيل خلصه من تلك المرأة زاره كما في البخاري أو غيره زار إبراهيم إسماعيل فما وجد إسماعيل وجد امرأة قال كيف حالك قالت في ضيق من العيش وكذا وكذا تصف ما هم فيه من الشدة قال إذا جاءك إسماعيل فقولي له غير عتبت بابك فجاء ففهم إسماعيل قال الحق بأهلك طارق. خلصه الله من عناية بعبدي خلصوا من هذه المرأة لا تؤثر عليه في الدين إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم ثم تزوج بامرأة تليق بحاله، تدل على الطاعة وتصبر على حالة فما زارهم إسماعيل إبراهيم أيضا كيف حالكم قال في خير نعمة أو كما قالت قال قل إبراهيم إسماعيل إذا جائك يثبت عدرة بابك هذا فيه دعوة إلى أن يتخلص الرجل من المرأة المتعلقة بالدنيا والتي يشينه سوء خلقها ينتقل إليهم مع أيام هذا هو شؤمها وهذا تفسير شؤمها كما فسره القسطلاني اللاني أحد المعلقين على الشريح صحيح البخاري في قول النبي الشؤم في ذلالها وذكر منهم المرأة شؤمها كيف؟ أن تكون سية الخلق تعديك بلسانها سوء قالها تعلقك بالدنيا انظر فلان كيف يعيش وانا كيف يعيش او تعلقك بالمعاصي تريد تلفزيون قال لي امام مسجد تزوجت امرأة عمره 13 سنة وامام مسجد ولا يحب فراقها فلا تزال به حتى جاء بالتلفاز وسير ينظر معها إلى التلفاز انظر كيف فتنته إلى مسجد ينظر معها إلى التلفاز انفتن بها أذن على نصيحة إبراهيم اسماعيل أن تتخلص من المرأة هذه المشؤومة التي أضر بخلقها لسانها فهذه هي الصاحبة فالله تنزع عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد وهذا فيه رد على على النصارى رد الشيخ على النصارى وهم الآن والعلم حتى في عهد ابن قدام النقدس مقيمون بالشام إلى الآن النصارى لهم كنائس يدخلون فيها ويتعبدون المسيح بدعوته من دون الله سبحانه وتعالى ودعاء مريم ويشيكون ولذلك جاء قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو من الله أحد قال مجاهد أو قتاده كانوا يدخلوا كنائسهم دعوا غير الله مريم أو المسيح فامرنا مع شراء الإسلام أن ندعو من الله فلا تدعوا مع الله أحدا فبما أنه تنزه عن الصاحبة وليس له صاحبة ليس لله زوجة إذن ليس له ولد سبحانه وتعالى ليس له ولد نعم؟ طيب. لك أن تسأل يعني في خاطرة جاءت وحضرت إذا كان هناك حلقة علم من هذا فأيهما أفضل الانشغال بالعبادات الخاصة كقراءة القرآن والصلاة أو الانشغال بالحلقة والجلوس فيها أيهما أفضل الانشغال بالحلقة وهذا حدث في عهد الإمام مالك قام رجل يصلي أيهما أفضل قراءة القرآن ولا الصلاة الصلاة لأن فيها قراءة القرآن وزيادة وهي التسبيح والتهليل والتحميد فرأى رجل ينشغل بعبادة خاصة وهي الصلاة منفرد عن الحلقة بعيد عنها فنصحه الإمام مالك قال يا فلان ما أنت فيه من صلاة ليس بأفضل مما نحن فيه فالاجتماع إلى الحلقة أفضل ويكفي في غضل الحلقة أن تغفر ذنوب من حضرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم طيب فبما أن الله تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة فإذا ليس له ولد كما قال في سورة البقرة بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا طيب وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد هتدرون ما الصمد؟ الكامل في كل شيء وصف به نفسه الكامل في علمه الكامل في حلمه الكامل في سلده وقيل الذي تصمد إليه الملائِ الخلق يصمد إليه يحتاجونه أنتم الفقراء إلى الله والله والغني سبحانه وتعالى أنتم الفقراء فهذه آية تدل أن الله ليس له شبيه ولا ولا ولد له قلوا الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس له نظير ولا مشابع ولا مكافئ في الذات ولا في الصفات سبحانه وتعالى عما يرى. يشركون قال اقرأ ونفذة ولا حكمه في جميع حبادة لا تنفله القطول المتكير ولا تتورامه قلول المتصريح نعم نفذ حكمه أي قضاءه وقدره لا إله إلا هو هذا هو حكمه فهذا القضاء القدري وهو السنن الكونية والذي جاء فيها حر الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا أحد يستغسي على قضائه لا رد لقضائه سبحانه وتعالى قال لا منع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي دعاء القنوط اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت ثم يش يقول وقنا واصرف عنا شر انك تقضي ولا يقضى عليك طيب وبالمناسبة هنا نسمع عبارة يقولها بعض العامة اللهم لا نسألك رد القضاء رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه هذه عبارة مبتدعة خاطئة لأنها تخالف طريقة رسول الله في الدعاء فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. ما علمنا منه وما لم نعلم واصرف عنا الشر ما قضيت فمن الخطأ إذن أن تقول اللهم القضاء كله لا نسألك رده الشر كله لكن خفف سبحانه يعني لو قدر أن يهلك في هذه السيارة فلا نسألك ألا تقدر هذا الحادث قدره لكن اللطف بدل الوفاة كسر ثلاثة أضعاف. الطف من الوفاة. شكر لحماقة في الدعاء والصحيح أن يدعو الله أن يصرف عنه الشر كله. واصرف عنا شر ما قضيت ولا يقول أسألك اللطف بل أسألك دفع الشر كله لما قادر ما يعجزه حتى تقول خف أخف ما يعجزه أن يدفع عنك الشر كله فلماذا لا تدعوه نعم وكأن هذا المتكلم يريد أن يتأدب مع الله فأساء يقول القدر لا بد نافذ نابد نافذ فأنا أسأل الله أن يخفذها فقط لا لا يرد القدر إلا الدعاء فإذا دع الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قدر في الأزل أنه عبدي لو دعاني أرد عنه هذا الحادث شر الحادث بكلية قادر فحينئذن تكون سليما بفضل ذلك بفضل الد... الله ثم ذلك الدعاء نعم فقل واصرف عني شر ما قضيت ولا تقل أسألك اللطف في في القضاء طيب وتنزيه عن الصاحبة قال نعم ولذلك الحكم في جميع العباد وهذا الحكم نافذ في كل عباد القوي منهم والضعيف فغيره كم كان قويا حتى بلغ به الغرور إلى أن قال أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحت إن لي ملك مصر فأغرقه الله وأولئك قال من أشد منا قوة فأهلكم بالريح هذا الذي قال الأنهار تجري من تحتي المياه تجري من تحتي جعها الله فوقها وولئك قالوا من يشد منا قوة ونحن نحية الجبال فجاءهم الله بمخلوق لطيف قتلهم به الريح وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر نعم لا تمثله العقول بالتفكير لا بد تتأمل هذه المقدمات لأنها قواعد تفهم بها اللمعة هذه قواعد فيها قواعد بحيث أنه بما أنه لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه العقول بالتصوير بمعنى أنه مهما بلغ في عقلك من تفكير في كنهة ذاته أو صفاته لا يمكن أن تصل إلى ذلك الحد ولا قريب منه لأن كلما تصورته عن صفة الله فالله بخلافه لأنه ليس كمثله شيء فلا يشبه بشيء لأنه ليس كمثله شيء فهذا يجعلك تعرض عن مذهب من المشبهة الرافضة الذين يقولون الله له وجه كوجوهنا عياذا بالله مذهب الذي يقول الله ليس له وجه ليس له سمع ليس له بصر سبحانه فتتوسط فقول نثبت السمع بلا تشبيه وننفي عنه النقص بلا تعطيل لما لأنه لا يلزم من كونه له وجه أن يكون كوجوهنا ليس كمثلي شيء السميع البصير فإذا عرفت أنه ما يمكن تمثل عقول بالتصوير نعم أو توهم القلوب بالتصوير وأطعت ابن عباس ويروى موقوفا عليه ويروى مرفوعا للنبي تفكروا في ألاء الله أي ولا تفكروا في ذاته فأنكم لن تصلوا إلى حد ذاته فحد الشيء كيف يعرف حد الشيء المعين كيف يعرف صفته بأحد ثلاث طرق قلها يا أخوائل يعني أنك تعرف هذا العمود لابد إذا غيب عنك أن تتصور هذا العمود بأحد أو تصفه بأحد ثلاث طرق اذكرها لي أن يكون أحد رأى هذا العمود ويكون صالحا صادقا غير كاذب نعم الثاني أو يرى شبيها له حتى يلحق به يقول رأيت عمود صفته كصفة عمود مسجدنا نعم أو يكون كجنس له جنس هو منه فالله سبحانه وتعالى قد انصدت الطرق الثلاث لمعرفة كنهة ذاته أو صفاته فلم ير ذاته الرجل الصادق الصالح وأصلح البشر محمد بن عبد الله ففي صيح مسلم من حديث بدر أو في صيح مسلم غير من حديث بدر يا رسول الله الرأيت ربك يسأل فقال نور أن أرى وفي رواية رأيت نورا فلم يرده الله، ولم يرى مثله، لأنه قال ليس كمثله شيء، ولا شيء من جنسه. كان تقول رأيت خبز يشبه جنس الحعيش الخبز الحد، فجنسه أيضا ليس معروف أو ليس أو ليس له جنس سبحانه وتعالى عفوا فإذا نسدت طرق العلم. بسباة الله وكنهة ذاته فيجب أن نسلم لما أخبر به عن نفسه لأنه لن يتكلم أحد فيصف أحسن مما وصفه نفسه في كتابه وفي صحيح سنته فكل وصف جاء عنه في القرآن وفي صحيح السنة نقبله ولا نرفضه لا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله ولا نمثله نقول كما قال الإمام مالك في الاستواء قال الإمام مالك في قوله تعالى الرحمن أرش استواء أو في سؤال ذلك السائل له كيف يستوي الله؟ قال الاستواء معلوم يعني لغة والكيف كيفية استواء الله مجهول والسؤال عنه بدعا للصحابة كان ينزل على الرسول آيات الصفات ويتلوها النبي عليهم ثم هم يتلونها والأعراب موجودون في المجلس ما قالوا أن تأويل الآية كذا ما قالوا وهم يرون الحديث ينزل ربنا يتنزل رحمته ويؤولون ما قالوا استوى بمعنى استولى فهذا يدل أن إجماع الصحابة قد انعقد على قول الإمام مالك قول الإمام مالك جاء عن ربيعة في الرأي قبله وجاء عن أم سلمة لكن لا يصح الاستواء معلوم كيف مجهول لكن قطعا هذا يجمع الصحابة لأن كانت تنزل عليهم آيات الصفات ولم يكونوا يحرفونها ويأولونها بل يتلقونها على ظاهرها فهذا يدل أن هذا إجماع منهم على قول من مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ونكمل إن شاء الله في الدرس الشبوع القادم لكن حقيقة يعني آآ آآ غدا كما تعلمون قد حولنا درس الجمعة سنة نبي داود إلى, إلى الغد سؤال واحد فقط ثم نمضي هل ورد في السنة التكبير عند الصعود والتسبيح عند إذا صعد نعم في السفر نعم إذا صعد يكبر لأن هذا مقام قد يحصل فيه العبد نوع غرور وهو في مكان شامخ فإذا كبر عرف أن الله أجل وأعظم من كل شيء فناسب التكبير نعم وإذا نزل أو فيه هذا يسبح ونلتقي إن شاء الله في الغد في شرح سنن نبي داود والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد